لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم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 جوع فيه تسيمون يُبِتُ لكُم به الذرة والزيتون والنخيل والأعلاف ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقُل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 مِنْهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تميد بِكُمْ وَأَنبَتَ فِيهَا مِن كُلِّ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 كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي وَالسَّلَامُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سمَّثُوا الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَا رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَن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 بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كَذَلِكَ فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّنِ وسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيغوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا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 ما ظلوا لنبؤ أنهم في الدنيا حسنات ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدقوا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال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 ربكم لرؤوف الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض فِي نُرُبُّهُمْ مِنْ صَمْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ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 الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريكم منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 لَوَجُوهُهُمْ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ أَتَوَارَوْا مِنَ الْقَوْمِ مُنْسُونَ إِلَى بُشْرٍ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا ساء ما للذين لَا يُؤْمِنُونَ المثل السوء وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها Surah al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 الله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم وبقوني من بين فرف ودم لبنا خالصا, خالصا سائغا للشاردي ومن ثمرات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 كل من كل الثمرات فسلكي سُبُلَ رَبِّكِ ظُلُمَ يخرج من بطون شراب مختلف ألوانه فيه شفا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 وضرب الله مثل الرجلين أَحَدُهُمَا أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يَأْتِ بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 اتِكُم لا تَعْلَمُونَ شَيْئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إلى الطير لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكلا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا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 كفرهم الكافرون ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون فإذا أرى الذين أشركوا شركاهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السَّلَامَ وضل عنهم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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ أُولَقَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون, أمة أن تكون أمة هي أربى من امه إنما يبلوكم الله به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 دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتغوا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله باق ولنجزين الذين صدروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه سَيِّدَة وَلَنْ نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَسْتَمِعُونَ لِقَوْلِ إذا بدلا آية ما كان والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مُفطر بل أكثرهم لا يعلم روح القدس ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولا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 فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول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 ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلنا لغير الله فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف أنسنتكم الكذب هذا حلال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 غِذَالِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ذكرني أنعم جتباه واداه إلى صراط مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أَوْ خَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتبع مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المشركين. إن أدع إلى السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن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 في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين